ولتكن منكم امه يَدْعُونَ الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله فسلام الله عليك أيها الأخوة ورحمه وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وستخدم زك الله خيرا ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ صدقني. مو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربعة بعد التشهد وقبل التسليم. ده في الفرد والسنة في الفرد فقط. عموما في الفرد والنفلة على السواء. عموما يعني؟ آه إذا تشهد أحدكم أن ال ال الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد تعوذ بالله من أربعة. نعم. اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال لكن هذا على الاستحباب والأمر في اللفظ الوارد بلفظ إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر لا يثبت لكن بلفظ الفعل كان يتعوذ من أربع هو الثابت وبارك الله فيك طب التاني، كنت هاي يظهر من الشخص او اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي جعفر بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن ابي طالب اشبهت خلقي وخلقي بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام, عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور مصطفى نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت لو سمعت إذا استأذن حضرتك في السفصار، بس أنا ما عنديش تلفزيون يعني أنا كنت أعزز معاي للسفصار من حضرتك على طول يعني. إن شاء الله. <تصفيق> دلوقتي أنا متزوج وعايش مع والدي ولديتي، فكنت عايز أعرف المواضيع اللي تبان بيها زوجتي قدام والدي أبوك محرم على التعبيد لمرأتك. آه. فما يظهر منها غالبا كالشعر ومواضع الوضوء. وبعض السياقين اذا كانت الفتنه مامونه لا باس به بس كده يعني إن بحسب حال والدك ايضا اه اذا كان ابوك ممتلئا فتوته فالتحفظ منه اشد من التحفظ من ما اذا كان شيخا كبيرا طاعنا في السن آه. بارك الله فيك شكرا بارك عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحمد لله ما باله رجل يشرب المخدر ويغضب حينما لا يعطيه ولده الناس لا يبالي الابن بذلك لا يبالي الابن بغضب أبيه بل على الابن أن ينهى أباه عن هذا المنكر العظيم والكبير من الكبائر فالمخدرات كبيرة من الكبائر على الابن أن يمنع والده منها قدر الاستطاعة بارك الله فيك. إذ الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته بركة الله وحكي كيف حفيكي ليه سوالي فضلي أولاً بالنسبة لل لل للصفرة اللي هي جهاز العروسها هل يجوز يجوز يجها يعني ولا لا يجوز يعني والأفضل ايه تقول تاني دعاء الكنوت نرقة ثم ندو أم ندو ثم نركع وجزاك الله خير. وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما غرفة الصفرة للعروس التي تريد الزواج فالأخ تسأل هل هي أولاً حلال أم لا؟ هي حلال هي حلال أما هل آتي بها أم لا فأحب أن أدفع الشبهة عن أمر وهو حديث ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط البعض من إخوانين يفهم الخوان على أنه شيء المرتفع عموما ومن ثم يمنع بفهمه من الأكل على الصفة وهذا خطأ فالخوان كان شيئا مرتفعا له صفة مخصوصة ومن الأشياء التي كان يأكل عليها الأكابر من القياصرة والأكاسرة وكان يحمل من حديد من الطرفين أعني أن الخوان له تفصيل معين وإلا فقد ثبت أن النبي أكل على إخوان كما في حديث خالد لما قرب للنبي صلى الله عليه وسلم لح مضب، فلم يجته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله، قال لا، فاشتره خالد فأكله، ففي الحديث قدم على خوان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هناك من الخوان ما هو ممنوع، وعلى أن هناك من الخوان ما هو مباح، فالأقول لا أقول ممنوعا أيضا. إنما مكروه وهو الخوان الذي يأكل عليه المتكبرون وله صفة معينة ذكرها شراح الأحاديث أما الخوان الآخر فقد أكل النبي أو قرب للنبي طعام على خوانه عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك لا بأس بوجود الصفرة في البيت أما إذا أكلت على الأرض فذلك جائز وهذا أكثر هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا وأكدوا على أن الصفرة لا تحرم، وأكدوا على أن الصفرة لا تحرم، لكن إن أكلت على الأرض فلا بأس بذلك وهو الأقرب إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فكل جائز، جائز القنوت قبل الركوع وجائز القنوت بعد الركوع والله أعلم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل بارك الله فيك وزادك الله الله عز الله ان يحفظك ويحفظ كل العاملين على هذه القناه اللهم, أسأل أسأل اللهم امين تفضل يعني ما باله يعني رجل امام صلى بالناس الويتره وشفع والوتر فهو صلى يعني ونيته ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ياتي بالركعه والمامومون يصلون بنيتهم أنه سيأتي بالثلاثة ركعات مع يعني مع على بعض، فما حكم ذلك؟ وهل مية ؟ طر ما اختلفت بهذه الصلاة باطلة أم لا؟ وجزاك الله خير. لا يكون الصلاة ليست باطلة، نيتهم في هذه الحال نية إمام نية إمامهم، ما داموا مقتدين به، في هذه الحال نيتهم ما داموا يتنفلون، والكل يصلي صلاة الليل معروف ذلك، فنيتهم نية إمامهم، إلا أن الأولى أن يفصح الإمام عن نيته ويبين لهم ماذا سيصنع هذا الأولى والأخرج من أية خلافات أما تعليق المأموم نيته على نية إمامه فله شاهد وذلك من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رجع من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى المقات ولم يكن يدري بأي شيء أهل النبي عليه الصلاه والسلام هل هل قارنا ام هل مفردا ام هل بعمره فقال علي لبيك احلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم فعلى كل فالصلاه صحيحه الصلاه صحيحة اما هم اذا نووا ثلاثه وسلم الامام من ركعتين فهناك قولان لقائل قائل ان يقول وهذا قول قوي يتم الركعه التي عليهم بعد تسليم امامهم ومن العلماء من قال يسلم وك امامهم والاول أقوى لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات ولان الامام خرج من صلاته أما في حالة تعدل فيه والله أعلم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاك يا سيدنا الشيخ. الحمد لله. ازادك الله علما وعمرا. وياكم. بقول صحيح. لحضرتك انا دلوقتي عندي والدتي اشتريت بيت. البيت ده هي كان معيها البيت بمية وستين هي مع حاشة لمية واربعين. انا كملت لها عشرين على فلوس البيت. وهبني شقة. في البيت. فانا بقول لها ان هي لي لتمليك. فهي بتقول لي لأ ممكن يكون كده حرام. نعم في هذا بعض التجوز على إخوانك وأخواتك الأخريات لأنك إذا كتبت شقة تمليك أنت ليس لك في الأرض فإذا بنيت شقة فهذه قضية تنظر بدقة ليس محلها الآن لكن عموما إذا نالك شيء من أمك فالعدل في الهبات مطلب لا بد يعود على إخوانك وأخواتك مثل الذي أعطتك أمك فهذا الجواب المجمل أما الجواب المفصل فيحتاج إلى تهاتفين أو تخاطبين بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام وصلى بركاته نعم كيف الحركة قلت لك يا شيخ الحمد لله ممكن بعد إذنك أسأل حركة سؤالين ممكن تفضلي حركة بعد إذنك بس كان واحد مريض فأيدو بتتراجع في الصدر فهريه جزء إن هو ينزل إيدو بدل ما يحط وضع اللي هي اليد اليمنى على الظهر على الصدر يجوز يعني نظر ايدو عادي يعني يجوز نظر الحال يجوز نعم والسؤال التاني حضرتك تقول ايه للحكم اللي هو بيكفر اي حد بحجة الايه اللي هي ولا يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكمان اللي بيقول ان الشيعة او او هم الصوفيين عبادتهم احسن من عبادتنا على قد دول ناس انفضوا العباده ربنا اكتر مننا عايز توجهه له ايه تقول ايه يعني هذا جاهل جاهل من وجوه متعددة جاهل بتفسير الآية وأنصح بمراجعة أقوال العلماء في تفسيرها كالحافظ ابن كثير والقرطبي والطبري وغيرهم أما مقولته الأخرى بأن عبادة الشيعة والمتصوفة خير من عبادتنا فهذا جاهل بدينه وجاهل بأمر شريعته ولا يخفى عليك أن الله قال والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أيكم أكثر عمل إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل وحسن العمل يتأتى بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل القليل الموافق للسنة اولى من العمل الكثير المخالف للسنة بارك الله فيك وهؤلاء ليسوا فقط مخالفين لسنه الرسول في صلواته وذكره انما مخالفون لسنه الرسول في اصول عظيمه سلمنا الله اياكم من كل ابتداع اللهم امين السلام عليكم وعليكم السلام نعم اا عندي سؤال ما لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن عند البناء المعلن تغلق الأبواب وترخى السطور أما ما دون ذلك فله القبلة وله المصافحة وله الضم بلا اختلاء فالاختلاء ينبغي يكون مشهرا معلنا لترتب الأحكام عليه من ناحية تمام الصداق ومن ناحية تحريم بعض المحرمات والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مثل الشيخ أنا عندي سأل ممكن أن حضرتك صد لي آه، طبعا مثل الشيخ طب أنا دلوقتي أنا مرض أعصاب يعني المرض عندي في الأعصاب عمل دمور يعني طهول. طبعاً طاح النظر وطاح بالحركة يعني مش بشوف ولا بمشي ما أنا نفسي ليه رقبة كبيرة أنا ألبس النكوب وأنا ملتازمة يعني الحمد لله بصلي بأو صلا بأقطاع يعني ما مامتي بتقولي بتقولي يريد يعني ما تلبسهوش عشان عنيتي ما أنا مش عارفة يعني مش يعني, يعني أنت إذا إذا كان النقاب يحول بينك وبين الرؤية جاز لك أن تكشفي أن تكشفي عن العين إذا أردت الرؤية أو إذا أردت الخروج إذا أردت الخروج أما إذا كان الأمر متحمل فالافضل بلا شك والأسلم بلا شك أن تحفظي وجهك من أعين الناظرين بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليك وسلام عليكم السلام أطلب عليك السلام رح الله شيخنا الكريم تفضل ااا إننا نحبك في الله تعالى أحبك الله الذي حفظنا له حتى لو أطيل على حضراتكم أنا حضرك بقى كلام من كندا وأنا طالب دكتوراه في كندا لي عندي خارج ثلاثة أسئلة تذكرها حسب الأولوية تفضل الأولى زوجتي استخدمت جهاز منع حمل منذ عشرين يوما وإلى الآن نذر ينذر غاية من فمدى تفعل؟ هل تعتد بعدتها العادية؟ أن تنتظر حتى انقطع الدم تماماً؟ تفضل الثاني السؤال الثاني، هل يجوز أن يقف مترجم معي وترجم لي الخطبة بالإنجليزية؟ يعني أنا أقوله جزءاً بالعربية وهو يترجم معي إلى الإنجليزية أم لا يجوز؟ الثالث الثالث أفندم، الناس هنا يتبعون الحتابات الفلكية في بداية شهر رمضان فهل يجوز موافقتهم أم نصوم حسب أي دولة إسلامية وجزاكم الله كل خير وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما استمرار النزول الدم لمدة عشرين يوما بالانقطاع من جراء استخدام وسيلة لمنع الحمل، فينظر إلى نوع الدم اللا... إلى لون الدم النازل وإلى رائحته وسير أوصافه فإذا كان يشبه دم الحيضي فهي حيض فهو حيض وإن كان تغير عن لون دم الحيض فحينئذ يكون استحاضة فأنصح بالتوجه إلى طبيبة ثقة مسلمة عندك تقول تسألها هل هذا الدم دم حيض أم أنه دم استحاضة إن كان دم استحاضة اغتسلت وصلت وأتاها زوجها إن شاء أما إن كان دم حيض لازمه الانتظار فأحيلك إلى الطبيبة المسلمة الثقة أو إلى أهل التمييز من النساء أو إذا كانت زوجتك من أهل التمييز ميزت هي ومن ثم بنت على أن هذا دم حيض أو دم استحاضة الاستحاضة بمثابة الجرح إذا كان جرحا ولو ندام الجرح معروف اغتسلت وصلت وقتها زوجها وصامت إن شاءت أما مساله المترجم الذي يترجم للخطيب الذي يخطب اللغه العربيه ويترجم لكون الحضور اعاجم يترجم لهم بلغتهم فهذه من المساله النازله التي للعلماء فيها اكثر من قول فقول بالجواز بجواز الترجمه الفوريه ياتي المترجم ويترجم ترجمه فوريه وهذا جوازه فريق من علمائنا المعاصرين وقول اخر بأن المترجم يترجم بعد انقضاء الخطبة بتمامها ولأن المسألة نازلة وكثيرا ما تكون هناك اجتهادات في المسائل النازلة فالامر واسع ولا بأس والله تعالى أعلم أما بناء دخول الشهر على الحسابات الفلكية فقد رفضه كثيرون من أئمتنا وعلمائنا الأولين وهو مخالف للنص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويقول في ذات الوقت إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فالأمة الأمية لم تكن تعتمد على الفلك فبناء دخول الشهر إنما هو على الرؤية فعلى ذلك لك أن تبني على رؤية أي دولة إسلامية مقاربة لكم مقاربة لكم وأيضا لا منع إذا خرج أحدكم أو بعضكم إلى البرية ينظر الهلال ويتراءء إن راءء بناء على الرؤية وإلا أتم العدة ثلاثين والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببنا له عندنا أربعة أسئلة إن كان ممكن تصدق تفضل بارك الله فيك أريد فكرة عن كتاب الملل والنحل للشرف الثاني وكذلك فكرة عن تختم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان خاتم صلى الله عليه وسلم وكيف يتزكى عروض تجارية بالتصريف جزاكم الله خير وما حكم الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه وما هو الطلاق البائن والطلاق الرجعي ونسألكم الدعاء وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وزادكم الله علما وحرصا وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما كتاب الملل والنحل للشخرستاني فهو كغيره من سائر الكتب التي صنفت في الملل والاهواء والنحل فتبين أصول الفرق وتبين ما شذت به تلك الفرق عن نهج السنة والجماعة هذا في في غالب الأحوال في الكتب المصنفة في الملل والنحل فأذكر مثلا الشيعة ويذكر الخوارج ويذكر الطوائف الأخرى كالبيانية الذين يقولون إن بيان بن سمعان نبي ويستدلون بقوله تعالى هذا بيان للناس وأن الكسف نبي كذلك عندهم عند الفرقة التي تسمى الكسفية ويستدلون بقوله تعالى وأن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم إلى غير ذلك من الطرهات والأباطيل فكتاب الملل والنحل او كتب الملل والنحل عموما تتناول الفرق وتبين اصولها من اسسها ما تميزت به هذه الفرق كذلك ازمن تلك الفرق المخالفات التي خالفت فيها تلك الفرق للنهج العام لاهل السنه والجماعه والله اعلم اما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه وفي شماله وردت الرواية في اليمين وردت الرواية في الشمال وإن كانت رواية التختم في الشمال أكثر رواية التختم في الشمال أكثر نعم ورد التختم في اليمين لكن روايات التختم في الشمال أكثر وكان تختم في الخنصر من إصبعه اليسرى عليه الصلاة والسلام وكان نقش خاتمه محمد الرسول الله هذا وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى التي تليها والمراد بالوسطى, بالمراد بالوسطى الإصبع الوسطى أما المراد بالتي تليها فالمراد السبابة والله تعالى أعلى وأعلم أما عن عروض التجارة فعروض التجارة عليها زكاة على رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا خلافا لمن قال لا زكاة في عروض التجارة وكل ما أعد للتجارة يعد عرضا من عراضها فمثلا رجل يتاجر في السيارات أصبحت السيارات عروضا وعليها زكاة آخر يتاجر في الأرز فالأرز أصبح عروضا من عروض التجارة عليه زكاة وكذلك العقار وكذلك سائر أنواع التجارات إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول أخرجت زكاتها والله أعلم أما دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء أو رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبناه ضعيف كذلك لأن النبي قال وقني شر ما قضيت أو علم الحسن بن علي أن يقول ذلك وقد ورد حديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع أو من ثلاث وشك الراوي في الرابعه اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك, من رد أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا أن لفظة وسوء القضاء معلة أذكر أن سفيان بن عيين ذكرها واهما فيها وسائر الثلاث ثوابت لكن عموما تقدم في حديث الحسن بن علي وقني شر ما قضيت فهذا يخالف الوارد اللهم إني أسألك لا أسألك رد القضاء بل اسالك الوصف فيه والله أعلم أما الطلاق البائن فالبينونة بينونتان بينونة صغرى وبينونة كبرى البينونة الكبرى منها أن تطلق المرأة ثلاثة تطليقات فتبين من زوجها بمجرد التطليقه الثالثة إذا قال لها في آخر ثلاث تطليق إذا قال لها أنت طالق للمره الثالثه بانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج الجديد ثم يطلقها هذا الزوج الجديد وتنقضي عدتها عن غير تواطؤ فحينئذ يحل للزوج الاول ان يتزوجها فهذه البينونه, هذه البينونة الكبرى ان يقول لزوجته اخر ثلاث تطليقات انت طارق التطليقه الثالثه اما البينونه الصغرى ان يطلق الرجل امراهه طليقه واحده ويتركها فاذا انقضت عدتها بانت منه لكن البينونه هنا بينونه صغرى لانه يجوز له ان يرجع ويعقد عليها دون ان تتزوج شخصا اخر والله تعالى اعلى واعلم اما الطلاق الرجعي فاذا قال لامراته انت طالق فبدات حينئذ تعتد تعتد لمده ثلاثه أي لمدة ثلاثة حيضات في هذه الأثناء تكون التطيق رجعية لأنه يحل له أن يراجعها في هذه الأثناء أعني في أوقات العدة والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم والله يكرمك يا شيخان عايزة وصل السؤالين بالنسبة للسؤال الأول ما حكم من ثبت دين وإذا أراد أن يتوب ماذا يفعل؟ والسؤال الثاني الله يبارك فيك ما حكم ضرب الدفوف للرجال وجزاك الله كل خير بارك فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما سب الدين فهو كفر ولا يجز بالله فإن كان قاصدا متعمدا خارجا من دين المسلمين ويلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله من جديد وأن يغتسل عند كثيرين من آل العلم عن الاغتسال أما إذا كان سب الدين مسبة نعدية فأيضا سب الديني في التقعيد العام كفر سب الديني في التقعيد العام كفر وعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يرجع إلى الله عز وجل السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته نعم شيخ مصطفى عندي ثلاث أسئلة أجبنيها بعد أن أكملها سؤال أول المعلوم أن المرأة المستحرة تتوضأ لكل صليت فهل إذا توضأت قبل دخول وقت الصليت هل يجديه هذا الوضوء؟ وهل نعم نعم, نعم. المرأة المستحرة تتوضأ لكل صليت فهل إذا توضأت قبل دخول انتظري لا تقرري. إذا قلت المعلوم قد يكون معلوما عندك وليس بمعلوم عند غيرك السؤال الثاني هل يجوز أن تلبس المرأة جوارب أو قفازات ليست شفافة أمام رجال الأجانب ولكنها كلون البشرة بحيث تبدو المرأة وكأنها لا تلبس شيئاً؟ السؤال الثالث السؤال الثالث ما السؤال, السؤال الثالث؟ السؤال الثالث هل الآلات التي تستعمل في الأفراح كلها حرام؟ ما عدد دفع أم هنالك في الأمر تفصيل؟ فمثلاً الدربوكا كما عندكم في مصر تشبه نوعاً ما الدفع هي من آلات المعاذف؟ اسمها ماذا؟ هالآلات التي تستعمل في الأفرح كلها ما دفت أم هنالك في الأمر تفصيل فمثلا الدربوكة كما عندكم في مصر الدربوكة أنا لا أعرفها والله لا تعرفها؟ لا والله إذا كانت طيب طيب طيب أعودنا على السؤال الأول في شأن الاستحاضة ماذا كنت هل... تقولين فيه؟ هل إذا توضأت المرأة قبل دخول وقت الصلاة للصلاة وهي مستحاضة هل يجزئها هذا الوضوء؟ يجزئها يزيقها نعم طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على بعد فضرب الرجال للدفوف الذي سالت عنه الاخت سالفه ذكري ضرب الرجال للدفوف لا اعلمه واردا على عاد النبي عليه الصلاه والسلام الا ان الاحباش كانوا يصنعونه انما ضرب النساء للدفوف فكان موجودا لكن لا اقطع بتحريمه الا ان الاولى لذوي المروات من الرجال ان لا يفعلوه الأولى لذوي المرؤات من الرجال أن يفعلوا والله أعلم أما عن المرأة المستحاضة أولا هل تتوضى لكل صلاة أم لا كذا قال بعض الفقهاء والخبر بذلك فيه ألة والأمر في ذلك واسع فقد تقلد بعض الفقهاء هذا الرأي أن المستحاضة تتوضى لكل صلاة وإن كان الخبر بذلك معلولا لكن سؤال الأخت هل يجزئها التوضع الوضوء قبل دخول الوقت؟ نعم يجزئها الوضوء قبل دخول الوقت نعم يجزئها الوضوء قبل دخول الوقت أما لبس الجورب الشفاف فلا يجوز أن تلبس المرأة جوربا تظهر به أمام الرجال الأجانب يشوف قدميها أو قفازا يشوف يديها أما آلات الترب فالممنوع المعازف الممنوع هو المعازف لما ورد في الحديث لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحذيرة والخمر والمعازف أما الدف فمباح الدف مباح والطبلة في معناه مباحة كذلك وليس الدف وليس الطبلة من المعازف وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن النكاح أضرب عليه بالدفوف والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم امبارح حضرتك هو انا كنت لسه والده يعني وبعدين دلوقتي أنا مثلا في الثلاثة 23 يوم أو او 24 يوم فهو الدم خلص مني ولقيت يعني العلامة اللي هي القصه البيضة بس بعد كده نزل بقى يعني استحمت وكده وبعدين بعد كده نزل افرازات البني تنزل وتقطع وتنزل وتقطع كل ما بتقطع بروح استحمى واصل فهو يعني افضل كده هو لا اعيد السؤال لو سمحتي حضرتك انا دلوقتي والده في النشاه يعني طيب فانا بقالي 23 يوم والده فهو الدم وقف بس بعد ما وقف لقيت القصه البيضه الحمد لله استحميت وصليت بعدين لقيت بقى بعد كده ايه افرازات تاني بني فكلما عفوا افرازات او دم حيض لا بس أحمر هو لونه و يعني دم اسمه دم, دم حيط كدم الحيط أو لا؟ لا مش دم كتير هو نقص يا, يا أختي السؤال واضح أيوه كان ينزل عليك قبل رؤية القصة البيضاء دم كان هل هذا الدم الذي نزل بعدها مشابه له أو لا؟ أي أيوه وزي أيوه أيوه أيوه مشابه له أيوه إذن تمتني عن الصلاة حتى ينقطع طب هو بيتقتع ويقعد يوم مثلا ما فيش حاجة إذا أنا... قطع اغتسلي وصلي إذا آه. عاود امتنعي طيب. طيب في سؤال سؤاليني من فضلك. أنا خريج تربية فنية خلينا اشتراك في نقابة فنون تشكيلية. نعم نعم. خريج التربية الفنية خلينا اشتراك لنقابة الفنون التشكيلية. فهل النقابة دي يعني هو أنا بستفاد منها اللي هو بي... كرنيه بيعمل لي دعم مثلا على خصومات في الصيدل في الصيدليات على أدوية أو في المستشفيات. الاشتراك في... في النقابات. لا بأس به ما لم تمارسي محرما هو بس علشان هي نقبة فنون تشكيل لا بأس إذا كان يعطونك بعض الخدمات ولا ترتكبين محرما لا بأس طب هو حضرتك هيديني بعد ستين سنة يعني بيقول هيديني معايش فهذا المعايش ده يبقى حلال ولا حرام هو ليس بحرام أوه. لأنها خدمات تزديها النقابات لمن سوبيها والله أعلم بدليل أنه لا يسمح لغير أصحاب هذا التخصص بالاشتراك فيها لقدمات تزديها النقابات لمن سوبيها فلا بأس بذلك فيما ما أرى والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ عندي سؤالين ويعني نبيك الجوابني بعد ال... بعد تلاقيه ال... إن شاء الله السؤال الأول هل يجوز الصوب عن الكفارة بدل من الطعام في حالة أن المبلغ الذي بحوزتي يكفيني لمصروف شهر فقط منعلم أن عليه بعض الديون هل هل يجوز أنا صوب أم أنتظر وأدفع مالا لكي يخرج الكفر عليك ديون تفضل تفضل أنا واضح سؤال جزئية الديون تقول عليك ديون ولا ماذا علي ديون عليك والسؤال الثاني السؤال الثاني كنت في الماضي أخرج كفرات اليمين على مقدار ما تسويه زكاة الفطرة من نال وقال لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالأخ مدين وعنده مال يكفيه لمصاريف لمدة شهر ثم حنس في يمينه فهل يجوز له أن يصوم بدلا من أن يطعم عشرة مساكين خوفا من أن لا يكفيه المال لمدة شهر للإنفاق عليه مع أنه مدين أقول في مثل هذه الحال والله أعلم هو مخير بين الإطعام وبين الصيام والله تعالى أعلم أما كونه من قبل كان يقدر زكاة الفطر ويخرج قيمة كفارة اليمين كما يخرج زكاة الفطر فعاف الله عما سلف لكن ما هو آت كفارة اليمين من الطعام المتوسط الذي تأكله إذا كنت غنيا اختلفت الكفارة عما إذا كنت فقيرا لأن الله قال في شأن كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا كاتو ليه عند حضرتك أربع أسئلة يا شيخ؟ اتفضل السؤال الأول ما زوجها بيقول لها حرام إن أنتي تتزيني وأنا مش موجود يعني لما يكون مثلاً غائب عنها أو مش في البيت دولام حرام ان انت يعني تتزيني فهل ده حرام ولا حلال وعلم ان هي لما بتزين لما بتزين بتزين له هو مش لحد تاني يعني حلال حلال يعني هو يعني مش حرام ولا حاجه لا لا قل له يتق الله في كلامه التحريم التحريم امر شاق امراه تتزين في البيت وزوجها غير موجود حلال ليس بحرام ابدا طيب السؤال الثاني بالنسبة لختام الصلاة لو أنا فاتني ختام الصلاة إنش... إن شا نسيت مثلاً أنا أقتم الصلاة وافتقرت بعد مدة بعد ربع ساعة كذا فهل ينفع عندنا إن أقتم في بعد مفاسد المدة دي ولا خلاص لازم عليه إعادة هو لفظ ختام الصلاة خطأ لأن الصلاة تختم بالتسليم لكن الزجر بعد الصلاة يجوز قضاءه ولو بعد ربع ساعة نعم السؤال الثالث السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله من فضلك فضلت الشيخ إذا عندي سؤال عن الورث يعني مم. إذا كانت في بنت ماتت في حياة أبوها وعندها أولاد إيه, إيه, إيه حكم الشرع في توريثها أو توريس أولادها الورث يعني لها إخوة لها إخوة كتير ذكور أي ناس إذن أبناؤها محجوبون وليس لهم من ميراث جديهم شيء إلا إذا أوصلهم الجد أوه. أما الوصية الواجبة التي في بعض البلاد المسلمة ويقضى بها في المحاكم فتلك باطله وليس لها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أعني على إيجابها أما الايه التي استدلل بها البعض كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فهذه ال الكتابة منسوخة بالآية الكريمة التي هي يوصيكم الله في أولادكم وكذب الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فابناء الابناء او ابناء البنات الذين توفيت امهم او ابوهم في حياه جدهم ثم مات الجد ولهم اعمام اذا كانوا ابن ابن او اخوان اذا كانوا ابناء بنت ليس شيء والله عالم. السلام عليكم وعليكم السلام نعم يا سلام تشوفني كل أشعر سؤالين. فضالي. الاول دلوقتي يعني والدي عنده منتين. انا واختي بس. ف... وطبعا فيه ببقى في مرات. قال ما نحقل شيء يعني في حياتهم. صار إحنا بس دين أو حيث بحيث ان لو واحدة ذات من, من جزهة سواد في يعني اوكار جاعة فيه. ده سؤال اول. السؤال الثاني. الشيخ يعني كنت انا وجودي كده بنشدك كلام فقال انت صالح. وصالحنا عليها على طول الشيخ شيخ بس انتجار شهود. يعني قال لي رجعتك وخلاص صح ولا في جزاك الله كل خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول زوجك لك انت طالق انت طالق ثم قوله لك أرجعتك فهذا طلاق محسوب ولكن السنة أن يشهد على هذا الطلاق وعلى الإرجاع كذلك. يقول قد راجت طلقت زوجتي مرة ثم راجعتها يشهد اثنين لأن الله قال وأشهد زواء عدل منكم بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم يقول الأخ السائل ما حكم الصورة بالبيت هل هي حرام أم لا أقول وبالله التوفيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والصور هو هنا صور ذوات الأرواح والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المصورون والأحديث في هذا الباب كثيرة جدا والله أعلم هذا وبارك الله فيكم وبين أيدي الانتهاء فقد ازف الوقت على الرحيل اذكر كل مسلم واذكر المسؤولين المسلمين واذكر نفسي واذكر اهل العلم عموما بحراسه الفضيله فضيله الحجاب فجدير بنا جميعا ان نتعاون على حفظ تلك الفضيله فانه ثم حمله شديده شعواء يقودها أقوام في كثير من الأحيان لا خلاق لهم يريدون يريدون من الفتيات نزع النقاب ويسيرون الحملات ويكثفونها لمنع النقاب حتى منعت فتيات فضليات من دخول المدن الجامعية بمصر وهذا مما يؤسف عليه أن يحدث في بلاد مسلمة كبلاد مصر منعت فتيات فضليات من دخول المدن الجامعية ومن دخول الجامعات بسبب ارتدائهن للنقاب وفي ذات الوقت هنالك السافرات اللواتي حصرن عن الأفخاذ والسيقان وحصرن عن الزراع والشعور يدخلن آمنات مطمئنات لا تسريب عليهن والفضليات اللواتي والفضليات اللواتي تعففن واكتسين بالوقار واكتسين بالحياء حتى لا يرهن رجل أجنبي يمنعن من دخول الجامعات فهذا في الحقيقه من اشراط الساعه الصغرى نعوذ بالله من الفتن بين يدي الساعه سنوات خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وتنطق فيها الرويبضه وهم السفهاء الذين يتكلمون في امر الناس فجدير بكل مسلم مسؤول ان يحافظ على هذه الفضيله ان يحافظ على فضيله النقاب فضيلة تحجب المرأة وتسترها عن أعين الناظرين لقد قال رب العزة في كتابه الكريم وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فغريب أمر قوم يفتون جرأة على الله وجرأة على الشريعة أن النقاب ليس من الدين هكذا قالوا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فغريب أمر هؤلاء القوم الذين تعاموا عن قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وتعاموا عن قوله تعالى يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يرفن فلا يؤذين وهو حديث عائشة في البخاري لما رأيت صفوان بن المعطر السلمي خمرت وجهي بجلبابي وأيضا ثابت بالسند أن اسماء بنت أبي بكر قالت وهي في الحج كن إذا حازينا الركبان أسدلت إحدان جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدان جلبابها عن وجهها هذا وسمى دلة أخر كثيرة جدا فجدير بكل مسلم غير على دينه أن يحافظ على الدين فثم اقوام يحاولون نقد عور الإسلام عروة بعد عروة فلننتبه لذلك فاليوم ينزعون النقاب غدا يفعلون كما فعل الاتراك العلمانيون من نزع الحجاب الذي على الشعر كله ويلزمون المرأة أن تخرج كاشفه عن شعرها فجدير بكل كاتب جدير بكل صحفي جدير بكل عالم وكل داع إلى الله وكل من له شيء في البلاغ عن الله ورسوله أن يبلغ أمر الله وأمر رسول الله إلى خلق الله وأن يدافع عن دين وأن يدافع عن أرض جدير بكل مسلم أن يتقي الله في ذلك أذكر الحرس الجامعي بتقوى الله وأن أحدا لن يغني عنهم عند الله شيئا فكونهم يجبرون المنقبة على كشف الوجه ويسمحون للسافرة التي أقرب إلى العهر أقرب إلى الفاحشة يسمحون لها بالدخول مع عاشيقها الذي يتأبطها ويمنع الفاضل المنقبة من الدخول فهذا مسؤول أمام الله مسؤول أمام الله الحارس الجامعي الذي يفعل ذلك والمدير الذي سن هذه السنة السيئة سنة منع الفضليات من دخول المدن الجامعية بغير نقاب. أقول نحن في بلد مسلمة ولا زالت وسنحافظ فيها بإذن الله على إسلامنا فما زالت بلادنا مصر مناره للخير ولله الحمد ومناره للفضيله باذن الله وما زال فيها اقوام من اهل الفضل ومن اهل الصلاح في شتى الاتجاهات في وزارات في مستشارون طيبون صالحون كذلك هنالك معلمون ومديرون هنالك فئام من اهل الفضل والصلاح فاحمل كل مسؤوليته امام الله للحفاظ على هذه الفضيله واشكر اخواني في قناة الرحمة وفي قنواتنا الإسلامية التي تبث الخير وتبث الدين للناس وتبث سنة النبي أشكرهم جميعا على إبلاغهم دين الله عز وجل على تبلغهم سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فجزاهم الله خيرا والعاملين فيها وأصحابها وأهيب بإخوان المشاهدين والمشاهدات أن يجندوا أنفسهم لنصرة دينهم سائلا الله عز وجل التوفيق لنا ولكم وان يعلي كلمته وان ينصر دينه وان يهدي ضال المسلمين اللهم امين هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام